بسم الله الرحمن الرحيم آ م ي ن والكتاب المبين إ ن ا جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون وانه في أ م الكتاب لدينا لعلي حكيم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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا أ به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون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 واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أ َ و َ م َ ن ي ُ ن َ ش َّ أ ُ في ِ ا ل ْ ح ِ ل ْ ي َ ة ِ وهو ََُ في ِ الخصام َِِْ غير َُْ مبين ُِ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 وإنا على آثارهم م قالوا ت د و ن ق ل و جئتكم ب أ ه د م انا وجدتم عليه آباءكم قالوا إ بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها ك ل م ة ب ا ق ي ة في عقبه لعلهم يرجعون بل م ت ع ت ه ؤ ل ا ء واباءهم حتى, حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 ومن ََ يعش َُ عن ذكر الرحمن َْ ا نقيض َ له َُ شيطانا ََْ فهو ََُ له َُ قرين َِ و َ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ ليصدونهم َََُُْ عن َِ السبيل َِِّ ويحسبون, ويحسبون ََََُْ انهم َُّْ مهتدون ََُُْ حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين, يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إ ذ ظلمتم أ ن ك م في العذاب مشتركون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 فجعلناهم سلفا ومثلا ل ل آ خ ر ي ن ولما ضرب ابن مريم مثلا إ ذ ا قومك منه يصدون وقالوا آ ل ه ت ن ا خير أ م ه و ما ضربوه لك إ ل ا جدلا بل هم قوم خصمون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 هل ينظرون إ ل ا ا ل س ا ع ة أ ن ت أ ت ي ه م بغته وهم لا يشعرون ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أ ن ت م ت ح س ن و ن